قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فتينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عتا تكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون الا بالستم الا قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك علم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلا قَد الْ صَبّناَا دَعًْا مبينَ على بَعْطي وَآتَنا دودَ زَبُور قُلدُ الينَ جَتُم مِن دُه فَلَا يَمكون كَشفًَا الظُّعَكُم وَلَا تَحولَ أُل ادْعُونَا يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن 119. إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مكورا